إن الذين آمنوا والذين آتوا النصر والصادقين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا بيثاقكم وربعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واغفروا ما فيه لعلكم تستقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمه لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السرب فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَخَذُنَا هُزُوًا